بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَالْقُرْءِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّ إِلَيْهِ تبتيلا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وَطَعَامًا ذَا صِفَةٍ وَعَذَابًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّ لَنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكره، فمن شاء تخذ إلى ربه سبيله، إن بك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدم اخذروا الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا